جَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيان حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وَوحم الأ وَجبان فَدد كد كتَ وَ فيمائذ وَقَت الك وَ ش شت السم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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من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 لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم